بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلتنا من قبلهم من قرن فلا تولا تحين منا يظنون ان جاءوا بضرر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه الهه واحده ان هذا لا شيء عجاب وانطلق الملؤ منهم امنش واصبر على الهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم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 كذبت قبلهم قوم روح وعاد وقرعون ذو الأوتاد وتهود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظرها واحدة ما لا من فواق وقالوا ربنا عد لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود بالأي إنه أواب إن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 اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تقف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتق واهدنا إلى سواء الصغار. و90 نعدا ولي نعده واحده فقال ادخل لينا وعزني في الخطاب قال لقد غنمك بشوائل نعدتك الى نعاده وانك فيا من الخلطه الى بعضهم على بعض إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مآبٍ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بَيْنَ الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضل لك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد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 أمَّ جعَ الذيينَ آمَ وَعَنِر الصَّالِ حاتك المُفسذينَ بالأَرضأَمَّ دعَ المُدقين كَلفُ الد كتاب أأَزَ النهُ لَكَ مبار كلُ لدب آيات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 توارت بالحجاب ردوها عليه فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الضيحة تجري بأمره أفاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغوار وآخرين مقرمين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه إذ نادى ربه أجل سمي الشيطان بمصف وعذاب قل قل برجلك هذا مغتسر بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْفًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحِنْ إِنَّمَا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَابِدُ إِنَّهُ أَغْوَاَبَ وَأَكْرِمْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّاوُودِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرِ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَاسَعَ وَذَا الْكِفِّ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ كَمَا آتَتْ عَدْنًا فَتَحَتْ لَهُمُ الْأَبْوَابَ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من مفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاب هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أسواج هذا فوت مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا نار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم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 اتخذناهم سخرياً أم زاوت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منبر وما من إله إلا الله الواحد الخرهار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 إِلَّا إِبْلِيسَ اشْتَكْطَرَ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَم كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ قَالَ أَنَا قَيِّمٌ مِنْهُ قَلَقْتُ نِي مِن مَّاءٍ وَقَلَقْتُهُ مِنْ قِينٍ قَالَ فَخُرْجٌ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ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 لَأَمْلَ أَن نَّجَنَّمَ مِنكَ ومن مَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ وَلَا تَعْلَمُ مَا